بسم الله الرحمن الرحيم الحقة ما الحاقة وَمَا وما أدرك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأولكوا بالطاغية وأما عاد فأولكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية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 وانشقت السماء فهي يومئذ وائية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من نتي كتابه بيمينه فيقول هؤلاء قرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا أميئا بما أسلفتم في الأيام خالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَ لَمُوتَ لَيْسَ لِيَ كِتَابِيَ وَلَا مَجْرَى حِسَابِيَ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ وَلَا كَرُمَتْ عَنِّي سُلْطَانِيَ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلتين زرعها سبعون دراعا فسيقون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام لله من غثين لا يأكله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 ولو تقول علينا بعض لقاوين لأخذنا منه بيمين ثم لقطعنا من ألوتين فما منكم من حد عنه حاجزين وإنه لتذكرة المتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين